قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وعرفنا أن هذا الباب أشبه ما يكون به باب المحبة والمحبة عمل قلبي ويقع تارة على وجه التعبد أن يكون عبادة وتارة لا يكون عبادة اذا المحبة من حيث هي لا باعتبار النوع والكيف تتعدد يعني المراد بباب المحبة المحبة التي إذا صرفت لغير الله تعالى كانت شركا أكبر وهي محبة العبودية التي ذكر المصنف رحمه تعالى أنها مسلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإثاره على غيره يقولون مسلزمة محبة مسلزمة يعني المحبة ملزوم يكون محلها القلب فرق بين اللازم والملزوم يعني الذل والخضوع وكمال الطاعة والإثار هذا أثر هذا يعتبر أثر بمعنى أن من تردد هل المحبة واقعة على وجه الشرعي حينئذ ثم ما هو ظاهر ما هو ظاهر بمعنى ماذا أنه يمكن ضبط هذه المسألة باعتبار النفس لا باعتبار الغير أنه يمكن ضبطها بكونه هل يطيع الله تعالى أم لا وهل إذا حصل تعارض بين طاعته جل وعلا وطاعه غيره من المخلوق من المخلوقين هنيذ يقدم طاعه من هنيذ هذه تعتبر اثار تعتبر أثار تدل على وجود المحبه وعدمها وبين رحمه تعالى ان هذه المحبه لا يجوز تعليقها بغير الله اصلا ومتى أحب العبد به غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا إلا بالتوبه الا بالتوبه وذكر تعالى ايتين وذكر حديث انس وكذلك حديث انس في الصحيحين ثم ذكر حديث ابن عباس وانتقفنا عنده قوله رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من احب في الله وابغض في الله حب في الله قلنا فيه هنا يحتمل انها على بابها يعني ظرفيه كقولك الماء في في الكوس حين يريد تفسر بماذا تفسر بذات الله تعالى في شرع الله ومن ويحتمل أنها سببية هلئذ تفسر بقوله من أجله وأبغض في الله كذلك القول فيه كسابقه وعرفنا المراد به المحبة والبغض كما ذكره الشارح هنا قال ووال في الله وعاد في الله أحب في الله وأبغض في الله ووالاة المحبة والنصرة هذا في أصل معناها اللغوي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك من الإكرام والاحترام والإجلال والتقدير كل ذلك داخل في مفهوم الموالاه ووانا في الله وعاده في الله. المعادة ضد المحبة. حينئذ هذه من الألفاظ التي تفسر بماذا بالاضداد إذا عرفت الموالات، المحبة والنصرة والإكرام، حينئذ ضدها ماذا المعادة؟ فيقالوا ضد الموالاه يفسر به بضده. وهذا كثير في في لسان العرب وفي المعاج. يعرف الشيء به بضده ولا إشكال فيه. قال هنا الشارح ولا بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. بحسب القدرة لماذا؟ لأنها باعتبار الاظهار واجب. أما في القلب هذا لا سبيل لأحد عليه. فمحبة المؤمن للمؤمن كائنة بالقلب. هذا شرط في كلمة التوحيد. محبة الكلمة ومحبة أهلها هذا باعتبار القلب. أما باعتبار الاظهار فهذا على حسب القدره على حسب القدره والاستطاعه قال بحسب القدرة كذلك الاكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا يعني كون مع المؤمنين الذي يحب المؤمنين يساكن المؤمنين لا يساكن الكافرين هذا العصر فاذا ذهب الى بلاد الشرك وساكن المشركين ودعا محبه المؤمنين ولم يكن ثم ضروره نحو ذلك حينئذ نقول هذا كاذب في دعواه صحولة كاذبوا في دعواهم لأن أصل المحبة إذا كانت في القلب تقتضي ماذا؟ تقتضي عملاً ومن أظهر ما يكون من الأعمال في مولات المؤمنين والكينون مع المؤمنين العيش معه مع المؤمنين وينذن يكون بين إخوانه المؤمنين وعاد من كان عدوا لله ممن أشرك به وكفر وظهر بالمعاص وبين أن المعادات ليست خاصةً بالمشركين بل المعادات الولاء والبراء هذا عام يدخل فيه العصاة والعاصي يحب من وجه ويبغض من من وجه يوالى من وجه ويعاد من وجه آخر يعني يجتمع فيه الأمران كما نقول مؤمن بإيمانه فاسق فاسق بكبيرته إذا اجتمع الإيمان والفسق ويجتمع الإيمان والكفر الأصغر والشرك الأصغر وهذا بإجماع للسنة والجماعة اذا من وجد فيه الأمران ينني نوالا من وجه ويعاد من من وجه قال وهذا والذي قبله أي الموالات من لوازم محبة العبد لله فمن أحب الله أحب فيه ولاجله ووالى اولياءه وعاد أهل معصيته وابغضهم هذا الاصل وكلما قويت المحبه وكلما قويت محبه العبد لله في قلبه قويت هذه الاعمال المترتبه عليها يعني كما قال ابن القيم فيما نقله الشارح سابقا أن هذه المحبة هي أصل الإسلام تزيد أو يزيد الإسلام بزيادتها قد يعدم إذا عدمت فإذا زالت المحبة من القلب اصلا زال الإسلام زال الإسلام إذا وجد أصلها حينئذ كالتوحيد يوجد اصله التوحيد وينتفي ماذا؟ كماله الواجه. كماله الواجه فيقع في شركيات لا تخرجه عن الملة كالشرك الأصغر بل هو الشرك الأصغر وكذلك البدع غير المكفرة والمعاصي نحو ذلك هذه كلها لا تخرج عن عن أصل التوحيد، بل هو محقق لاصل التوحيد وحصل عنده خلل في ذلك. كذلك المحبة المتعلقة بالمؤمنين المتعلقة كذلك بالدين أصلها يوجد ويكون ثم نقص في ماذا؟ في كمالها الواجب وكمالها المستحب. ولذلك قال كلما قويت محبة العبد لله في قلبه، ما الذي ترتب قوية هذه الأعمال المترتبة عليها من المحبة والنصرة وحذالك؟ فيما يتعلق بالمؤمنين والبغض والمعاداه فيما يتعلق بالكافرين والبدع والمعصية وبكمالها كمال المحبه يكمل توحيد العبد يكمل توحيد العبد يعني كمال المحبه اتى باصلها واتى بكمالها الواجب وبكمالها المستحب تم عنده هذا الايمان فصار مؤمنا ايمانا مطلقا وبضعفها يضعف إذا تدور مع ها الأعمال تدور مع المحبة وجودا وعدما وكمالا ونقصا وجودا وعدما إذا انتفت المحبة من القلب إذا لن يعمل صالحا البتها وإذا رأيناه لا يعمل صالحا نفينا عنه المحبة كما مر في الآية السابقة آية المحنة وإذا نقص عمله دل على ماذا؟ على ان ثم خللا فيه في المحبة هي المحبة ولذلك إذا نظر الإنسان لنفسه وإقباله على الطاعة يكون مرده إلى هذا النوع ولذلك ذكر ابن القيم الله تعالى أن الهمة الهمة عموماً الهمة ليست في طلب العلم فحسب بل عامة مدارها مع الإيمان تزيد بزيادة الإيمان لأنها جزء منها فإذا وجد من نفسه ماذا؟ نقصا في الهمة كان في التعبد كان في تلاوة القرآن في الأعمال الصالحة في العلم حالإذن يكون ثم خلل في ماذا؟ في الإيمان نراجع نفسه باعتبار الإيمان ولا يرمي على غيره دائما قال وبضعفها يضعف هذه المراتب الاربع هي ثمره الايمان ودعائم المله قال هنا ووالى في الله وعاد في الله فانما فانما هذه الفاء كيف وصيحه تعليليه ها من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وقع بجواب الشرط نعم واقع فيه تواب فانما تنال ولاية. ولايه الله بذلك ولايه ولايه يلوز فيها الوجهان كسرها والفتح فانما تنال ولايه الله بذلك أي يدرك الانسان ولايه الله ويصل اليها بذلك بسبب ذلك باسببيه والمشار اليه الولاء والبراء ولاء والبراء والباحرين تكون السببية وهذا الاثر موقوف على ابن عباس لانه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب مرفوع هذا مرفوع او لا ليس مرفوعا سمى ماذا سمى موقوفا على ابن عباس لكن هنا في قوله فانما تنال ولايه الله بذلك هذا جزاء جزاء يعني ثواب وعقاب بمعنى انه اذا وجدت هذه نال الولايه واذا انتفت حينئذ ضد الولايه وهذا جزاء أم لا جزاء وثواب وهذا لا يعلم من جهة الرأي ولا يعلم من جهة العقل والاجتهاد وإنما مرده إلى الوقف ولذلك نقول بهذا الاعتبار أن هذا الأثر لو كان موقوفا على ابن عباس فله حكم رفعي قال إن صح الأثر اللي فيه كلامه وهذا الأثر موقوف ولكن له حكم المرفوع لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيفه ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيفه كما أن العبادة لا تثبت إلا بتوقيفه يعني لا يقال هذه عبادة تتقرب الله تعالى بهذا الواجب إلا بدليل شرعي العقل ليس مصدرا للتشريع لا الايجاب ولا التحريم ولا الند ولا الكراهة انما المصدر الكتاب والسنة قد يكون ثم إجماع ورد إلى كتاب والسنة ولا بد من نص يعتمد عليه الإجماع لكن العقل ليس موجبا ولا مستحبا ولا نحو ذلك قال ولن يجد عبد هنا قال ماذا اي توليه لعبده فانما تنال ولايه الله اي توليه تولي من ضمير اي ضمير يعود الى الله عز وجل توليه اي تولي الله لعبده لعبد الله والولايه بفتح الواو وتكسر يعني يجوز في الوجهاء المحبة والنصرة انظر محبة والنصرة دائما العلم يعبرون بهذا المحبة في القلب والنصرة هذه هذا أثر تنصره اما بلسانك وإما بالعمل اما بالعمل حينئذ نجتمع فيه ماذا العمل الباطن المحبة والنصرة تكون ماذا عملا ظاهرا وما يتبعه من الإكرام الى اخره هذه فروع للمحبة قال وبالكسر الإمارة ولاية يعني إذا الإمارة عبر بماذا؟ الولاية وأما إذا أردت ولاية الله فتعبر بالنوعين ولاية وولايه لا إشكال فيه والمراد هنا الأولى يعني بالفتح والكسرة التي هي المحبة والنصرة. المحبة والنصرة أي لا يكون العبد من أولياء الله ولا تحصل له ولاية الله إلا بما ذكره هذا الذي أراده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعادات في في هذه أربعة وأخرج أحمد غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا احب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله هذا فيما صرح به بن عباس يعني فيه حكم فيه ثواب فيه جزاء ولكن الحديث ضعيف مداره على رجدي بن سعد او مضاعف عند اهل الحديث قال ابن القيم رحمه الله تعالى قسمان ولولايه قسمان الاولى وليه من الله للعبد وليه من الله للعبد كقوله الله ولي الذين امن الله ولي الذين امن ثاني ولاية من العبد لله وليه من العبد لله اذا الولايه من الله ولاء من العبد كما نقول ماذا الله عز وجل يحبه و ويحبه اذا من الطرفين من الطرفين ثم مانع جواب دلت النصوص على على ذلك ان الله تعالى يحبه عباده المؤمنون بل دلت الايه السابقه على ان من المشركين من يحب الله تعالى والله تعالى يحب عباده المؤمنين اذا يحب يحب كذلك يوالي هو جل وعلا و يوالي, يوالي ويوالا إذن قسمت الولايه إلى نوعين كما أن المحبة تنقسم الى إلى نوعين ولايه من العبد لله ومن يتولى, ومن يتولى الله ورسوله تولى عبر بماذا؟ بالتولي قد عرفنا أن التولي والمولى في لسان العرب بمعنى واحد بمعنى, بمعنى واحد لكن الشرع فرق بينهما باعتبار الأحكام, باعتبار الأحكام ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والأولى التي هي ولاية من الله للعبد قسمان عامة وهي الولايه على العباد عموما تشمل الكافر والمؤمن بالتدبير والتصريف التدبير والتصريف يعني أعمال أفعال الربوبيه ربوبية عامة وهذه تشمل المؤمن والكافر وفيه قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق صحيح؟ هذا عام ثم ردوا عام يشمل المؤمن والكافر وخاصه بي بالمؤمنين بالعنايه والتوفيق والهدايه على ان اولياء الله لا خوف عليه اذا اولياء جمع ولي قال هنا ولن يجد عبد طعم الايماني ولن يجد عبد طعم الايمان هذا منتزع من حديث انس يعني الايمان له طعم او لا له طعم له حلاوه اذا دل النص على ذلك فقول ابن عباس هنا لو كان الاثر موقوفا عليه حينئذ يكون منتزعا من الحديث السابع يعني المراد به ماذا ان الشرع دل على أن الإيمان له طعم ولو حلاوه يعني هذه تحتاج الى النص هذه الفاظ شرعيه اوصاف للايمان فلا بد حينئذ من ماذا لا بد من دليل شرعي أما العقل لا يصل إلى ادراك هذه الجزئيات هذه الجزئيات ليست أصولا اصول قد تدرك بماذا بالعقل على جهه العموم أما الجزئيات فلا بد من ماذا فلا بد من نص كما نقول, أن العقل كما نقول إن العقل يدل على أن الله تعالى متصل من صفات الكمال ثم قد يثبت بعض الصفات التي يدل عليها العقل ولكن ثم ماذا صفات لا يدل عليها العقل اذا جئنا للتفصيل التفصيل لا بد من نص يدل على كل صفه صفه قال هنا ولن عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني ليس المدار على الأعمال الظاهرة فقط هذا المراد هنا وإنما الباطن أصل, في البابي أصل فيه في الباب حينئذ هذا تأخذ منه فائدة عظيمة أن الأصل في كون العبد يعبد ربه إنما بقلبه وإذا تحقق الوصف للقلب بالعبودية حينئذ ماذا كانت الجوارح تابعة لي للقلب تابعة لي للقلب ولذلك أكثر ما يحتاج طالب العلم وآير المسلم عموما أن ينظر في عبوديات القلب عبوديات بمعنى أنه يتعلم معنى الإخلاص كله تحتاج إلى تعلم هذا هكذا تعريفه وتمر على العبد له وإنما يتعلم الإخلاص المراد به في الشرع ما الذي يقويه ما الذي يضعفه وما يتعلق بالخوف والرجاء إلى آخره كلها عبوديات تحتاج إلى, إلى طلب علم لذلك لابد من النظر فيها قال وإن كثر الصلاة وصومه حتى إلى أن يكون كذلك أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت عبادته ليس المدار على الجوارح فقط وإنما على ما يقوم به بالقلب ولذلك قد تجد عبدا له صلة بربه وإن قلت عباداته لأنه إذا أوقع العبادة أوقع على وجه الشرع يعني مطابق ظاهرها وباطنها وقد لا يكون ولذلك ذكر المقيم رحمه الله تعالى ان الرجلين قد يصلي احدهما بالجوار الاخر كتف كتف وبينهما ماذا كما بين السماء والارض بالظاهر لا بالباطن قطعا لانه بالظاهر ومع واحد مع امام واحد يركع ويسجد الى اخره لكن انما حصل الفرق بماذا بالباطن فالباطن نعتبر اصلا فيه في هذا الباب قال وان كثرت عبادته حتى يكون كذلك اي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فليفرحوا وفي حديث أبي امامه ورفوعا قال الله تعالى عنه من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان يعني الإيمان الواجب أتى به على على وجه رواه بوداود قال ولترمذ من حديث معاذ نحوه وزاد أحمد ونصح لله دين نصيحة وله عن عمر ابن الجموح لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ومن حديث البراء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه في الله ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد ذلك وبين حال زمانه هو وقد صارت عامة مؤخات الناس عامة هذه الصيغ العموم قد يراد به الأغلبية هنا قطعا النثمه من الصالحين ولو موجود وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على أمر الدنيا يعني الموده والمصاحبه إنما بسبب ماذا ليست بسبب الايمان وبين اولا ما يتعلق بان الموده والمصاحبه انما تكون باعتبار الايمان فمن كان مؤمنا وله ومن كان كافرا عاداه ثم إذا كان مؤمنا حينئذ الموالاه ليست على درجة واحدة قد يكون عاصيا قد يكون فاسقا إلى مبتدعا قد يكون كامل الإيمان فتتفاوت حينئذ المولات لكن هنا ماذا باعتبار الدنيا لا باعتبار الدين كان الموالاه قسمان مولات باعتبار الدين ومولات باعتبار الدنيا فاصبحت وصارت عامة مؤخاة الناس على أمر الدنيا على شأن الدنيا يعني وليه إذا أعطاه من دنياه وإذا ما أعطاه حينئذ أعطاه ظهره حينئذ حصل ماذا؟ حصلت المفاصلة وحصل الاجتماع على الدنيا والمفاصله على ماذا؟ على زوالها فالدنيا حينئذ بوجودها تجمع وعند اتفائها تمنع صح او لا؟ يكون دائرا معه مع الدنيا إن وردت وجدت الموالاة وإلا فلا قال هنا أي إذا ضعف داع الإيمان أحب دنياه وأحب لها؟ يعني الدنيا والاخره في القلب ضرتان اذا سكنت الدنيا اخرجت الاخره اذا سكنت في القلب واذا سكنت الاخره اخرجت الدنيا حينئذ كل ما يتعلق بالعبد يكون ماذا يكون مفرعا على هذا الوجه فمن كان في قلبه الدنيا حينئذ موالاته الى اخره يكون ماذا باعتبار دنياه والعكس بي بالعكس اذا ضعف داعي الايمان احب دنياه ثم تفرع عليه ماذا وأحب لها يعني أجلها. لأجلها واخا لأجلها اخا يعني ماذا يعني صادقة خوة في الله لكن ليست لله هي بالظاهر أنها, أنها لله قالوا هذا هو الغالب على أكثر الخلق فإنك لا تجد غالبهم إلا وهو يقدم محبة دنياه محبه دنياه على آخرته ويؤثر ما يهواه على ما يحبه الله ورسوله لأن ما يتعلق بالدنيا النفوس البشرية تتعلق بماذا بالمآلات العاجلة لأنه يرى أثر ظهور ما تعلق بالدنيا مباشرة لكن ما تعلق بالآخر هذا في الآخرة هذا غيب فالنفوس حينئذ ماذا تضعف وتؤثر الدنيا على على الآخرة ويؤثر ما يهواه على ما يحبه الله ورسوله وإذا كانت البلوى مصيبة فتنة قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي خير القرون فما زاد الامر بعد ذلك الا شده لا الا شدة حتى وقعت الموالات هذا اعظم اطم دنيا خفيفه على الشرك والبدع والفسوق والمعاصي والعصيان والعصيه يعني يجتمع على على الشرك يجتمعان ويفترقان على على الشرك وإذا اتفقا على الشرك عينيذ ماذا؟ اجتمعا وإذا حصل خلاف بينهم في مسائل الشرك افترقا قال ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من غربة الإسلام أنه سيعود غريبا كما كما بدا قال ابن عباس وذلك لا يجدي على أهله شيئا مؤخات لأجل الدنيا لا يجدي على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم لأنه معصية بل قد يكون كفرا على حسن ما؟ تولاه عليه من امر الدنيا كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين هذا حصل او لا هذا حصل لانه استثنى لانه استثنى لم يستثنى الا, إلا المتقين والاستثناء معيار العموم معيار يعني جميع الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا, إلا المتقين فهذا حال كل خله ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله فإن تعود عداوة وندامة يوم القيامة بخلاف المحبة والخل على طاعة الله فإنها من أعظم القربات من أعظم القروبات لذلك الإنسان يسأل نفسه عندما يكون ثم صداقة أو مودة على أي شيء على أي شيء أبدأ من هذا سؤال كبير يحدد لك الاتجاه إلى أين تسير قال رواه ابن وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط ومدار الحديث على ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف عنده أكثر اهل الحديث من كان من قيم رحمه تعالى في الزاد قال أقل أحواله أن يجعل حديثه من قبيل الحسن. قبيل الحسن لذلك كثيرا تضعف أحاديث عند غير ابن قيم وهو يحسنها بناء ويكون مداره على ليث ابن أبي سليم قال هنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة أي الشركية مودة شركية وتقطعت بهم الأسباب أي المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم قال هنا أي الوصل قال أي الوصل مودة في السراب ماذا بالوصل والصلة التي كانت بينهم في الدنيا التي كانت بينهم في الدنيا تواصلون بها ويتحابون بها تقطعت بهم زالت يعني لم يبقى لها أثر لم يبقى لها أثر ولم ينتفع بها قال القرطبي أي الوصولات ضم الواو الصال أي الوصولات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره عن مجاهد وغيره الواحد سبب ووصله واصل السبب الحبل يشد بالشيء فيرتذبه ثم جعل كل ما جرى شيئا سببا يعني سبب باعتبار ماذا ما يترتب عليه الأصل بسبب ماذا الحبل هذا الاصل هو. يعني يدل بالحبل إلى البئر فيكون سببا في جلب الماء حينئذ جعل ماذا كل شيء يتوصل به ماذا سببا حتى السلم الذي يوضع من أجل الصعود عليه يسمى ماذا يسمى سببا لأنه يوصل قال وخانتم احوج ما كانوا إليها وصارت عداوه يوم القيامة وتبرى بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا كما قال تعالى إنما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يكفر بعضكم ببعض يعني يجحد بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا يلعن إذن لما لعن بعضهم بعضا لا مانع ان يكون ماذا قول يكفر يعني يكفر بعضهم بعضا صحيح أو لا لأن كل منهم حكم شرعي. قد يقول قائل يكفر بعضكم بعض يجحد ولا إشكال فيه محتمل لكن لما قال يلعن إذن يلعنه هذا الأصل ولا مانع أن يحمل أوله على ماذا على أنه يكفره. لا إشكال فيه هذا وذاك التكفير حتى فيه في الآخرة <تصفيق> قال ويلعن بعضكم بعضا اول الآية إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب قال فالمتب... فالمتبعون كانوا على الهدى متبعون كانوا على الهدى كمن يعبد عيسى عليه السلام هو من الصالحين من الأنبياء حينئذ هو متابع ولا هو متبع. قال فالمتبعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا مجرد دعوة أنهم على طريقته انهم على طريقته كمن يتبع مالك رحمه تعالى ثم يكون شعريا كذبتا السمالكيا وكمن ي يتبع الإمام أحمد ثم يكون ما تريده كذبت لست ها حنبليا ولا أحمديا قال وهم مخالفون لهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم مع فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله قالوا هكذا حال كل من اتخذ من دون الله وليا من دون الله وليا فإن الله عز وجل أبطل ذلك العمل وقطع تلك الأسباب ولم يبق إلا السبب الواصل بين العبد وربه لأن ما من مشرك إلا ويعبد هذا الاله الذي جعله إلا من أجل ماذا؟ أن يكون سببا بينه وبين الله تعالى التي هي بمعنى الشفاعة والتسبب الذي يذكر العراقي تسبب يعني لا على وجه الاستقلال وكل مشرك إنما يعبد هذه المعبدات لأجل أن تصله بماذا؟ الله تعالى او يعتقد انها لا تملك نفعا ولا, ولا ضرا قال وهو تجريد عبادتي وحده من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاه والمعاداه وتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه يعني الوسيله التي جعل الله تعالى قربة يتقرب بها العبد الى, الى ربه جل وعلا قال وهذا هو السبب الذي لا ينقاطع بصاحبه وهذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جريم وابن المنذر وابن ابي حاتم الحاكم وصححه إذن ختم به ماذا؟ باب المحبة عرفنا المحبة على على نوعين ثم قال المصنف الحمد تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين هذا الباب الثاني والثلاثون تاب التوحين باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان لما كان الخوف من الله يعني بعدما بين لك ما يتعلق بباب المحبة أردفه بماذا؟ بباب الخوف لأن المحبة أقسام من محبة عبودية صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر وفصلها عن غيره كذلك الخوف يكون عبادة وصرفه لغير الله تعالى يكون ماذا؟ يكون شرك لكن ليس كل خوف كما كما يعني قد يكون خوف طبيعيا نحو ذلك لما كان الخوف من الله أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى نبه المصنف شيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله لأنه عبادة يعني يجب ماذا يجب إفراد الله تعالى به بالخوف خوف السري وجوب الاخلاص الخوف لله وايضا يعني فائده ثانية لما ذكر الباب السابق باب المحبه اعقبه بباب الخوف بباب الخوف لان مبنى العباده على البابين لا بد من محبة ولا بد من خوف الذي يغلب جانبا على جانب يضل لا بد من سواء الأمرين لان المحبه ينبني عليها ماذا ينبني عليه ماذا فعل الطاعات يرغب فيفعل الطاعة والخوف تارك المنهيات إذا الدين دائر على ماذا على هذا الأمرين اوامر ونواهي فالأوامر مبنية على باب المحبة والنواهي تركها مبني على باب باب الخوف والأصل هو السواء الأمرين لا يغلب جانبا على على جانبه وأما ما ذكره بعض السلف من كونه يغلب جانب المحبة أو الرجاء على جانب الخوف أو بالعكس هذا حالة خاصة يعني لو وجد إنسان عنده شيء من اليأس والقنوط نحو ذلك حينئذ نقول لنا قوي جانب الرجاء والمحبة وأما إذا سلم من, من آفة قلبية أو نحو ذلك حينئذ يبقى الأصل ماذا سوى الأمرين سواء الأمرين قال رحمه تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياء إنما اداه حصر نعم هكذا انما كلما قرات ايه فيها انما حرك الذهن حصل حينئذ عندنا منطوق وعندنا مفهوم عندنا اثبات حكم وعندنا نفي لا بد من ماذا تحريك الذهن هكذا يمشي الانسان ما ينفع انما اذا هذه صيغه حصر اثبات حكم في المذكور ونفيه عما عداه انما ذلكم المشار اليه التخويف من المشركين الايه السابقه الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا الإناخرين إنما ذلك شر التخويف من المشركين والمعنى ما هذا التخويف الذي حصل إلا من الشيطان إذا قلنا حصر حينئذ ما المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء إذا ما حصل إلا من جهة الشيطان فليس تم سبب إلا, إلا الشيطان وأما الأسباب الظاهرة فلا حقيقة لها إنما يتمسك بها من؟ من تمسك هذا معنى حصر هنا. ما هذا التخويف الذي حصل إلا من الشيطان يخوف أولياءه أتباعه قال إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه يخوفه هذا المشهر انه ينصب مفعولين ينصب مفعولين والخلاف في الثاني هل يتعد إليه بنفسه أو بواسطة بواسطة يعني حرف جر بواسطة حرف الجر حينئذ يخوف أولياءه يخوفكم الاول محذوف المفعول الاول محذوف يخوفكم اولياء هذا الثاني باوليائه اولياؤه قيل اولياءه وقيل الاصل باوليائه وحذفت الباء كما يقال ماذا كما يقال في سما سما هذا يتعدى لمفعولين لكن المشهور الثاني يكون ب بالباء وقد تحذف سميت ولدي محمدا سميت ولدي بمحمد ها سميت ولدي بمحمد هذه الباء دخلت زائده هذه باء زائده دخلت على المفعول الثاني او سميت ولدي محمدا تعدى بنفسه تعدى بنفسه كذلك يخوفه كذلك يخوف هذا كما يقال في باب شكر ونصح شكرت ها شكرته. الله ها. طيب وشكرت لله نعم شكرته وشكرت له هكذا المثال عند النحاة نصحته ونصحته له نصحت له نصحته تعدى بنفسه نصحت له تعدى بماذا باللام ثم خلاف هل الاصل نصحته ثم له واللام زائدة او الاصل نصحته له ثم حذفت اللام على جهة الاختصار واتصل الضمير بي بالفعل هذا وجهاني قاله يخوف اولياءه أولياء هذا مفعول ثاني مفعول ثاني سألنا قلنا ماذا؟ تعدى بنفسه أو تعدى بي بالباء قال ابن عباس بأوليائه كما سيأتي فلا تخافوهم وخافوني هذا الشاهد فلا تخافوهم لا نهية والنهي هنا ليلة للتحريم فلا تخافوهم والها هنا يعود إلى أولياء الشيطان أولياء الشيطان وخافوني هذا أمر الأمر يقتضي الوجوب الأمر يقتضي الوجوب لكن دل على انه اولا انه عباده صحيح عباده أو لا خوف خافوني هذا عباده أو لا عباده دليل الامر والامر يقتضي الوجوه والواجب لا يكون العباده هذا الخوف شرط في صحه الايمان هل خافوني يدل على ذلك جواب لا بمعنى انه لو انتفى الخوف من الله تعالى من القلب هذا لا يؤثر في الايمان لو وقفنا عنده خافوني لكن إن كنتم مؤمنين دل على ماذا على أن الخوف من الله شرط في صحة الإيمان إذن عندنا مسألتان مسألة الأولى أنه عبادة هل كل عبادة تكون شرطا في صحة الإيمان قطعا لا بالإجماع. بالإجماع أنه ليس كل عبادة تعتبر شرطا في صحه الإيمان لكن الخوف يعتبر شرطا في صحه الإيمان بمعنى أنه إذا انتفى الخوف من الله تعالى من القلب زال الإيمان لا يكونوا م... يكونوا كافرا يكونوا كافرا لي إن كنتم م... وجل الاستدلال ها وجل الاستدلال ها أي انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروع إن كنتم مؤمنين وخافوني هذا المتقدم قيل هو جواب الشرط على قول وقيل لا الثاني محذوف إن كنتم مؤمنين فخافوني فخافوني إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافون اذا إذا انتفى الخوف دل على ماذا على انتفاء الإيمان على انتفاء الإيمان إذن هذا يدل على ماذا على أن من العبادات ما هو شرط في صحة الإيمان كالخوف والتوكل كما سياتي قال وخافوني إن كنتم مؤمنين قال هنا نبه المصنب الترجمة بهذا الآية بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله وقد ذكره الله أي الخوف في غير موضع من كتابه عن سادات المقربين من الملائكة يعني وصف الملائكة بالخوف ووصف الأنبياء بالخوف وصف الصالحين كذلك به بالخوف كقوله يخافون ربهم من فوقه يخافون ربه من فوقه الآية في مدحي ملائكة وهم من خشيته مشفقون خشيته مشفقون خشية هي الخوف لكنها أخص أخص لماذا؟ مقرونة بالعلم يعني إذا كان هذا الخوف مبنيا على علم الله تعالى بأسماءه وصفاته فهو الخشية ولذلك حصرت في اهل العلم واما اذا لم يكن وانما خوف من العقاب والنار ونحو ذلك هذا خوف العامة يعني الذي هو اعم من من اهل العلم وكل خشيه خوف من غير من غير عكس وهم من خشيته مشفقون ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وغير ذلك من من الايات فلا تخشوا الناس يخشون نهي نهي قال وغير ذلك من الايات وانما في الايه انما ذلكم الشيطان اداه حصر اداه حصر اصلها ان فدخلت عليها ما فكفتها ان تنصب هذه من من نواسخ المبتدا والخبر فاذا دخلت عليها ما حينئذ كفتها عن في المشهور في المشهورة وبعضهم جعلها مثل لي تمام وانما اداه حصر والشيطان تعرفونه قال علما علم على علمون لإبليس اللعين يعني أشبه الاسم إبليس هذا اسمه كذلك وانما أخذ من أبلسه الإبلاس قال يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياء رد ماذا رد الباء يعني فسر اللفظ بأصله لا اشكال فيه ليس تحريفا للقران ليس فيه ماذا ليس فيه تحريف للقران انما رده الى الأصلية. كما لو كان ثم خبر وقدر له المبتدا او كان ثم مفعول به محذوف وفسره ورد المفعول به يكونوا تحريفا لا لا يكونوا تحريفا المقدرات هذه في التفسير ترجع ولذلك ذكرت لك سابقا ان المقدرات نوعان هذه مهمه جدا نوعان النوع الاول ها نحن نريد ان نراجع كل درس مقدرتنا على الاول له أثر في الاعراب يعرب يعني يأتي ماذا يأتي العراب تقول هذا خبر امتدئ محذوف هذا خبر امتدئ محذوف والثاني لا أثر له وإنما يفسر به المعنى يفسر به المعنى والثاني كثير جدا في كتب التفسير كثير جدا في كتب التفسير يأتي بكلمات في بعض أو يجعل بعض الكلمات بين الآي من أجل ماذا من اجل التفسير لكن لا علاقة له بماذا بالعربية لا علاقة له ب بالعربية وإنما اجتهاده أو حسب ما يراه المفسر لكن المقدرات عند المفسرين على نوعين منه ما يعرب وله أثر ومنه ما لا يعرب وإنما له أثر عند عند المفسر هذا اجتهاد له أثر في المعنى في التفسير هي في المعنى والعاصر ماذا الأول الذي له أثر فيه في العراب لأن القرآن بلسان عربي مبين فحينئذ يكون هذا مقدما فلو اختلفا قدمنا ماذا ما تعلق به بالعرابة إذا اختلف يعني رأيت مفسر قدر تقدير معنويا وجعل هذا التقدير مقدما على التقدير العرابي حينئذ الذي ينبني على التقدير العرابي مقدم على ما ها كان مبنيا على التقدير المعنوي قال يخوف اولياءه أي يخوفكم به باوليائه قال ابن عباس وغيره المعنى يخوفكم أولياءه أي باوليائه هكذا نقال عن ابن عباس أنا تعجب هذه الكلمة لأنها متأخرة صناعة هذا التركيب صناعي متاخر قال أي باوليائه أو من اوليائه فحذف حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فنصبعه حذف حرفا يعني أصب ماذا بأوليائكم ثم حذف حرف الجر فانتصب فها فانتصب مثل ماذا الاصل شكرته له فحذفت اللام حين ماذا اتصل الضمير بالفعل قال شكرته فصار الضمير ماذا صار في محل نصب بعد أن كان في محل جر تلف أو لا كذلك بأوليائه هذا مجرور لما حذفت الباء صار ماذا أوليائه صار منصوبا صار منصوبا لا كان هذا سائق فيه في لسان العرب كثير وحذف حرف الجر أو حذف وصل الفعل إلى اسم فنصب أي يخوف المؤمن بالكافر وقال الحسن والسدي المعنى يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوفهم أولياء الله لا يخافون الشيطان البتا قال أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو باس شديد وقال قتاده يعظمهم في صدوركم فلا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم وخافوني في مخالفة امري في مخالفه امري كأنه علق ماذا الخوف في تركه ولا شك أن ماذا أن ترك الأمر معصيته ولذلك قلت لك أن باب المحبة ينبني عليه امتثال الأوامر وباب الخوف هذا يزجر عن المحظورات والمحظورات اما ترك واجب وإما فعله محظور من هي عنهم وخافوني في مخالفة امري في مخالفة أمري وتوكلوا علي فاني كافيكم وناصركم عليهم وهذا هو الاخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم إن كنتم مؤمنين جعله شرطا في الإيمان شرطا في الإيمان يعني يفوت الإيمان بفوات الخوف جعله شرطا فيه في الإيمان لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا تقدموا خوف الله على خوف الناس ولأن من عرف أن الخوف عبادة لأن الله تعالى أمر به وصرفه لغير الله شرك يعني عرف أن صرفه لغير الله شرك شرك أكبر لم يصرفه لغيره بل يفرد الله تعالى به بالخوف وكلما قوي إيمان العبد زال خوف اولياء الشيطان من قلبه كلما قوي إيمان العبد وإيمان العبد انما يزيد بماذا؟ بالطاعات الطاعات القلبية قبل أن يتبادل الذهن إلى الظاهرة الطاعات القلبية من محبة وخوف ورجاء وتوكل نحو ذلك وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم يعني من أولياء الشيطان قال المصنف شيخ الإسلام وفيه أن إخلاص الخوف من الفرائض للأمر به فريضا والخوف على ثلاثة أقسام إذا بين لك أولا أن الخوف عبادة لأن الله تعالى أمر به وثانيا هو شرط في صحة الإيمان ويقوى بقوة الإيمان ويضعف بضعف الإيمان قال هنا الخوف لغة الذعر والخائف من الله هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنيا وإما فيه في الآخرة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذه المعاني القلبية لا تحتاج أصلا إلى إلى تعريف كما قال ابن القيم رحمه تعالى في تعريف المحبة هي المحبة لما أورد تعريف ما يزيد على عشرين أو وصل إلى ثلاثين قال وليس ثم تعريف للمحبة إلا أن يقال المحبة الانسان إذا قال أحبك أو أحب كذا فهم المراد لا يحتاج إلى أن يفسر ماذا حقيقة المحبة كذلك الخوف لا يحتاج إلى ماذا إلى تفسير بل الخوف هو هو الخوف لك ما الخوف من الله قل هو الخوف هو الخوف الذي تخاف من من السبع ونحو ذلك لكن هذا مرد الى إلى أو متعلق به من ربي جل وعلا ثم قال هنا والخوف على ثلاثة أقسام اراد أن يبين أن الخوف الذي حكم عليه بكون عبادة وبكونه اذا صرف لغير الله تعالى يكون شركا اكبر ليس كل خوف لان ثم خوف يكون طبيعيا يكون طبيعيا هل يكون شركا اكبر توبه لا كما ان من المحبه ما لا يكون شركا اكبر كذلك من الخوف ما لا يكون شركا اكبر قال والخوف على ثلاثه اقسام احدها خوف السر هذا خوف العباده يسمى خوف السر لانه باطن يخاف من تاثير ما لا يظهر له اثر كالخوف من الغائبين من الجن مثلا خوف من الجن هو ما يراهم إذن خوف السر أو لا هذا خوف السر كذلك خوف من الموتى هذا خوف السر ويسمى كذلك خوف العبادة خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضور يعني خوف يثمر تعظيم رب جل وعلا ويمتثل أمره خوفا من عقابه وينزجر عن ها فعل المحظور خوفا من من عقابه وهو أن يخاف من غير هذا السر خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره إذا خوف يترتب عليه ماذا إصابة يترتب عليه إصابة بما يكره كما قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه وهو الواقع من عباد القبور ونحوها يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد وهذا النوع من الخوف شرك اكبر صرفه لغير الله تعالى شرك شرك اكبر بمعنى ان تعلق عباد القبور بغير الله تعالى على هذا الوجه يخافون ان يفعل فيه المكروه حينئذ ماذا يكون قد وقع فيه الشرك الاكبر ولو كان في بيته ولو كان فيه في بيته قل لا تتكلم في الولي قد لا تصبح الليله هذا خوف سر او لا هذا خوف سر نعم هذا شرك اكبر ولو وفقه صلاه مثله مشركا وهو في بيته قال الثاني أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأبن من معروف نهي عن منك لغير عذر خوف من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد كمال التوحيد الواجب حسنت لأنه ماذا ترك واجب يجب عليه أن يأمر بالمعروف نهى عن المنك خاف من الناس خاف من الكلام خاف من الأذية خاف أن يفصل ونحو ذلك هذا يكون داخلا فيه في هذا لكن إذا كان ثم عذر فيسقط قال وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد وهذا هو سبب نزول الآية المترجم لها كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس الناس قالوا للناس على ظاهرها الناس كلهم تكلم وخاطبوا من؟ خاطبوا الناس اين هم إذا, تكلم ك... إذا تكلمتم كلكم الآن تكلمون من صحيح أو لا إذا لابد من من تأويل فنجعل الناس هنا بأنه عام أريد به خاص يعني به شخص واحد الذين قال لهم الناس شخص واحد تكلم إن الناس قد جمع قريش صحة صحة أما إذن قال الناس إن الناس قد جمعوا إذن من الذي جمع من الذي قال وقالوا لمن إلى اخره ولسان العرب يقتضي أن هذه الألفاظ في أصلها هي عامة لكن قد تستعمل ابتداء ابتداء لا يحتاج إلى مخصص لا نقول عام مخصوص غلط وإنما نقول عام أريد به الخصوص يعني أول ما تكلم أراد به قبل أن ينطق أراد به شخصا واحدا أم يحسدون الناس من محمد صلى الله عليه وسلم واحد هذا يسمى ماذا؟ عام أريد به الخصوص عام أريد به أو مجاز على الصحيح حكى اجماع إجماع الأصوليين لكنه مجاز قال كقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا في الحديث إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامه ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره فيقول ربي خشيت الناس خشيت خشيت الناس فيقول إيايا كنت أحق أن تخشى رواه أحمد وغيره جمع بين حديثين لكن هذا الموجود الثالث إذن هذا الخوف الثاني محرم هذا محرم ويكون منافيا للتوحيد الواجب وهو أن يترك واجبا خوفا من ماذا من الناس لكن لغير عذر لغير عذر إن كان العذر فبحسبهم قال الثالث الخوف الطبيعي خوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك قال من سبع فر ما حكمه خوف طبيعي لا إشكال فيه قال فهذا لا يذم كقوله فخرج منها في موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يتراقب خائفا هذا حال من فاعل خرج خرج هو موسى عليه السلام خائفا حال كونه يعني متصفا بصفة الخوف خوف طبيعي خوف طبيعي إذن لا إشكال فيه لا يذم لأنه حصل ووقع من ماذا؟ من موسى هو رسول من العزم من الرسل حينئذ لا يعتبر ذمًا لا يعتبر ذمًا قال كقول فخرج منها خائفا يترقب لكن يشرط فيه كالسابق الا يؤدي إلى ترك واجب ألا يعدي إلى فإن أفضى إلى الثاني صار محرما إن أفضى إلى الثاني صار صار محرما وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد ونحو ذلك فهو أعلى مراتب الإيمان أعلى مراتب يعني خوف من النار خوف من غضب الله تعالى هذا لا شك أنه ماذا من أعلى مراتب الإيمان وهذا إنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط والياس قنوط والياس من روح الله قال لتيمية رحمه الله تعالى حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله يكون حاجزا بينك وبين معاصي الله تعالى فما زاد على ذلك فهو غير محتاج اليه غير محتاج اليه لانه ماذا قد يؤثر يؤثر في العبد بمعنى ماذا انه قد يوقع في القنوط يفعل معصيه يقول اذا لن يقبل الله تعالى مني توبه هذا زاد عن ماذا زاد عن عن المشروع هو خاف لكنه ما زاد على المشروع إذن الخوف المحمود ها ما حجزك عن المعاصي كان مانعا وسدا بينك وبين المعاصي فتترك المعاصي خوفا من الله تعالى أما ما زاد على ذلك فلا يحتاج إليه قال المصنف رحمه تعالى وقوله هذه الآية الثانية ثانيه أو الأولى الثانية لأنه ترجم بي بالأولى وقوله إنما أداة حصرة انما يعني لا يعمر مساجد الله الا من اتصف بما ذكره لا يعمر مساجد الله الا من ذكره انما يعمر مساجد الله مساجد الله اضافه لتشريف نعم إضافة للتشريف. يعني شرف هذه البيوت باضافتها إلى الله تعالى مساجد بيوت الله هذه تشريف وقوله يعمر العماره قد تكون حسية وقد تكون معنوية المرحسية البناء والمعنوية بالصلاة والذكر ونحو ذلك. من آمن بالله من امن يعني الذي امن من ما معرابها خبر ماذا إن قلنا قبل قليل إن هذه من النواسخ دخلت عليها ما فكفتها كفتها عن ماذا عند دخولها على الجملة الاسمية واحداث النص ولذلك جاز تدخل على الجملة الاسمية إنما زيد قائم لا فيه لكن لا يكون منصوبا إنما زيد هذا في المشهور وجوز ابن مالك إنما زيدا ليتم الحمام لنا قياسا عليه لكن المشهور ماذا إنما زيد قائم لكون ما كافه منعت اختصاص إن بالدخول على الجملة الاسمية وجوزت ماذا دخول على الجملة الفعلية ولذلك إنما يعمر قد يقول قال إن هذه من خصائص الجملة الاسمية حين الجواب قبل دخول ما إن هكذا إن هذه لا تدخل على الجملة الفعلية ليس عندنا إن يخرج زيد هذا لا وجود له صحيح لا يوجد لكن لما دخلت عليها ما كفتها كفتها عن ماذا عن اختصاصها بالجملة الاسمية فدخلت على الاسمية ولم تحدث نصبا ودخلت على ماذا على الجمله الفعليه على الجمله الفعليه قيل انما يا عمرو يا عمرو هذا فعل اذا ليس عندنا خبر ليس عندنا خبر إذا من مع رب فاعل انما يا عمرو يا عمرو من امن الذي امن او الذين امنوا يجوز الذي امن الذين امنوا يجوز او لا يجوز يجوز او لا يجوز نعم يجوز يجوز الوجهان بل من حيث المعنى الذي آمن شخص واحد وإن كان يعم لكن قد يراد به العهد الذي هذه من صيغ العموم لكن إذا أريد به الاستغراب وهذا الأصل في الاستعمال لكن قد يراد به ماذا العهد قل لك جاء الذي مر بالأمس الذي هنا ليست عامه مر بالأمس واحد شخص حينذن صارت ماذا صارت عهدية وإذا صارت عهديه صارت ماذا خاصة ليست عامة على كل قال من آمل من هذه قد تفسر بالذي وتفسر بماذا بالذين على حسب المراد لأنها في اللفظ مفرد وفي المعنى قد وقد قد تكون مفردا وقد تكون جمعا ما ومن في اللفظ مفرد وفي المعنى قد تكون مفردا إذا عنيت به شخصا واحدا وقد تكون ماذا قد تكون جمعاً. جمعا هنا من آمن بالله واحد الذي آمن بالله لا. إذن يجوز ماذا الذي آمن والذين آمنوا والذين آمنوا قال هنا من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر يعني يوم القيامة آخر لأنه لا يوم بعده سمي بذلك لأنه لا يوم بعده ودائما يأتي في القرآن القرن بين الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم, باليوم الآخر لماذا لماذا لان الايمان باليوم الاخر يحث العبد على ماذا على العمل ولذلك يقل بينهما كثيرا قالوا اقام الصلاه قامت الصلاه تكون واجبه تكون مستحبه أي اتى بها على وجه قويم دون نقص واتى الزكاه من اتى الزكاه هذا اتى يتعدى لمفعولين اتى الزكاه مستحقيها اتى الزكاه مستحقيها. قال ولم يخشى الا الله ولم يخشى الا الله اين الشاهد من الايه ولم يخشى الا الله. موجود دلاله حصل نعم حصل ولم يخشى الا الله الا اذا جاءت بعد نفي ها فادت الحصر هذه من صيغ لا الهها نفس حصر او لا حصر لم يخشى الا الله سواء لا او لم او ليس لا لا لا يظهر لا فرقه إلا إذا جاءت بعد النفي حنيد نفادت الحصر لا ولم يخش إلا الله هذا حصر قال هنا إنما إنما أداة حصر يخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده حقيقة على وجهه حقيقة إلا الذين آمنوا مقلوبه فسروا بماذا آمنا فسروا بماذا الذين إلى الذين يعني عبر بالجمع هو كثير هو الأصل وهو الاصل أن المؤمنين كثير آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم لذلك نفع عمارة المسجد او المساجد عن المشركين نفعا عن المشركين ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله إذ لا تنفعهم عمارتها مع مع الشرك لا تنفعهم لو لو بنى مسجدا ما يقبل منه صح ولا لو بنى مسجدا وصلى فيه او صلى هو مشرك تنفعوا لا تنفعوا صحيح ولا لا الايه نص فيه في هذا الباب ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله قال وعمروا بجوارحهم وداوموا على إقامة الصلاه باركانها وواجباتها وسننها واعطوا الزكاه مستحقيها مفعول الثاني مستحقيها قدرهم وأخلصوا لله الخشيه قال ولم يخش الا الله اذا ما عد الله فالخشيه منتفيه بحقه اي المخافه والهيبة التي ينبني عليها أساس العبادة أساس العبادة محرك والتي هي مخ عبودية القلب ولا تصلح إلا لله وحده وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الايه للترجمة ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية ولكن ينبغي له أن يخشى في ذلك قضاء الله وتصريفه كيف يعني؟ ها قال وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الآية لترجمة اين الشرط ها باعتبار الآية السابقة إنما ذلك من الشيطان وخافوني كنتم مؤمنين صحيح ها وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الآية لترجمة ها ما الجواب انما يعمر مساجد الله يعني لا يعمر الا من امن في قوه الشرط يعني شرط العماره الايمان صحيح او لا يعني لا يعمر الا من كان مؤمنا فان وجد الايمان حصلت العماره وان انتفى الايمان انتفت العماره شرط او لا شرط قال ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية ولكن ينبغي له أن يخشى في ذلك قضاء الله وتصريفه يعني لو حصلت خشية من الأمور التي تكون في المتعلقة بأمور الدنيا من زوال مال أو بيت أو نحو ذلك حينئذ يكون خشيته من قضاء الله تعالى وقدره إذا من علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله تعالى في كل ما يقول ويفعل قال هنا وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من من المهتدين عبر عن من بأولئك حينئذ رعى فيه الجمع رعى فيه الجمع أي وأولئك هم المهتدون وكل عسى في القرآن فهي واجبته يعني متحققة واقعته من الله تعالى وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان حديث ضعيف لكن معناه صحيح لأن الآية تدل على هذا بين الله تعالى في هذه الآية إنما يعمر مساجد الله من الذي يعمر مساجد الله تعالى من اتصف بالإيمان بالله اليوم الاخر واقام الصلاة إذا الذي يقيم الصلاة هذا يعتبر من عمار المساجد وبين الله تعالى أن هذا من صفة من آمن بالله واليوم الاخر إذا معنى صحيح أو لا معنى صحيح لكن من حيث رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية رواه أحمد تلمذي وغيرهما فأثبت تعالى عمارتها للمؤمنين بعد أن نفى ذلك عن المشركين لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح ولا تقبل الطاعة إلا بالإيمان والشرك ناف لقبول الطاعات كلها دون استثناء دون, دون استثناء فأثبت قال لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح والعمل الصالح لا مجرد العمارة بالبناء فقط وإن كان يدخل فيها العمارة ليست خاصة بالطاعات بل يشمل ماذا يشمل البناء ويعم كذلك من حيث اللفظ ترميمها وتنظيفها فهو داخل في العمارة فلا تكون عامرة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع شوائب الشرك ليس من الشرك فقط بل من شوائب الشرك والمراض بشوائب الشرك ما زاد على ما هو يعني غير الأكبر غير الاكبر يعني شرك العصر والشرك الخفي الذي قد لا يدركه الانسان شرك الايرادات والنيات والبدع كذلك وادامه العباده والذكر وصيانتها عما لم تبنى له السواليف هذه التي تحصل من الناس هذه ما بنيه المساجد لاجل ذلك قال هنا وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ومن الناس من هذا تبعير على المشهور ومن الناس من يقول من يقول من الناس كما قلنا البارحه من الناس اي بعض الناس هذا خبر مقدم عند الكثير من يقول من هذه مبتدا مؤخر ويجوز العكس يجوز العكس هذا جوزه الزماخشري و وهو مناسب جدا ان يكون من من يقول هذه مبتدا ومن الناس نعم من الناس يكون مبتدعا التبعيض من اذا كان للتبعيض اعرابها مبتدأ في مثل هذا التركيب أو لا ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا اوذي في الله جعل اي صير فتنة الناس المراد بالفتنه هنا فتنه الناس الايذاء وكان به بالقول او كان بالعمل ونحو ذلك سمي بذلك لأن الإنسان يفتتن به ويصد عن سبيل الله سماه فتنة سمى الأذية فتنة لأنه قد ماذا قد يستجيب يؤذى فما يصبر فينحرف ممكن نعم لذلك جاءت الآية فتنة الناس سمي بذلك لأن الإنسان يفتتن به ويصد عن سبيل الله والإضافة هنا من إضافة المصدر الى إلى فاعله قال هنا اي أي ومن بعض الناس من يدعي الإيمان باللسان هكذا عندكم هكذا في جميع النسخ <تصفيق> احذفوا من هذه حشو لأن هو أراد أن يفسر ماذا من الناس أي هذه تفسيرية إذا من الناس أي وبعض الناس وبعض الناس فمن هذه حشو اي وبعض الناس من يدعي الايمان باللسان من يقول جعل الايمان هنا ماذا مجرد قول وهل الايمان الشرعي مجرد قول لا ليس مجرد قول ومن الناس من يقول آمن بالله هذه الايه فيها اشاره ماذا الى انه يزعم ايمانا لانه ربطه بماذا بالقول وهل الايمان قول فقط الجواب لا قال من يدعي الايمان بلسانه ولم يثبت أي الايمان في قلبه فإذا اوذي في الله في الله سببية أو للظرفيه كما مر معنا يعني السببية أي بسبب الله لأجل الله في الله أي في ذات الله ودينه وشرعه أي لأجل الله جل وعلا أي بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه فاصابته محنة اعتقد أنها من نقمة الله فارتد عن الإسلام والعياذ بالله هذه فثنا. هذه فتنة ما أعظمها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله يعني لأجل الله تعالى يكون داعيا إلى الله تعالى ولذلك قال ماذا أوذي في الله إذا كان على ماذا كان على حق هذا الأصر كان على حق في ظاهره فلما حصلت له الأذية ارتد عن الإسلام وقال ابن قيم رحمه الله تعالى أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة بلا علم أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له له هو وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه. هذه الفتنة فالسرى بماذا؟ بالأذية وهو الألم الذي بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم هذه سنة الله تعالى إذا جاءت الدعوة إلى الله تعالى لا لابد من ماذا؟ تضر اليوم غدا بعد غد إلى اخره كن على أهبة كن على على أهبة لأن هذه السنه لا بد من من وقوعها قال وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه وهو الالم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعه ممن خالفه ممن خالفه من المشركين وأهل البدعة ونحو ذلك جعل ذلك في فراره منه يعني من هذا الالم وتركه السبب الذي ينال به يعني كيف أراد أن أن ينجو فترك الدعوة الى الله عز وجل لأنه ماذا أو ترك دينه لأنه أوذي فيه بسبب ماذا بسبب الدين حينئذ كيف يفر من أذية الناس وفتنة الناس بترك الإسلام هل هذا حق هل هذا صواب أن يفر من أذية الناس بترك دين الله تعالى لا وإنما يصبر على ما تحمل قال جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان وهو عنئذ يفر من ماذا؟ عندنا ألمان عندنا هنا ماذا ألمان؟ الم نار الله تعالى نفر عنه بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح الم فتنه الناس نفر عنه بماذا؟ بالصبر والتمسك بالشرح هذا العصر. لكن إذا فر عنه بترك دينه فر من ألم الناس ها؟ إلى ألم عذاب الله تعالى هذا عقل ليس بعقله ولا يقتضيه شرع قال الذي كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان بسبب الإيمان يعني جعلوا الإيمان وقاية بينه وبين عذاب الله تعالى قال فالمؤمنون المؤمنون لكمال بصيرتهم وعلمهم فر من ألم عذاب الله إلى الإيمان صحيح فر من ألم عذاب الله إلى الإيمان به جل وعلا وتحمل ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب كأن هذه الفتنة يعني فتنة الناس وإن كانت يترتب عليه ما يترتب من الألم لكنه ماذا زائل يموت انتهى الألم صح او لا ينتصر انتهى الألم زال الألم قالوا هذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل من ألم عذابه زيدوا وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى عذاب هذه حقيقة الامر أراد أن يفر ما صبر على هذه الأذية ففر منها فوافقهم وقع في ماذا؟ وقع في ألم عذاب الله تعالى لأنه سيكون مآله ما لا إلى النار قال فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة عذاب الله قال ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله وغوبنا كل الغابني وكذلك لا يفعل عاقل البتة ولا عرف الإيمان على حقيقته ولذلك قال تعالى من يقول جعله كأنه ماذا كأنه يزعم الإيمان إذ لو كان الإيمان قد خالط بشاشة قلبه لما وقع فيما وقع فيه صحيح؟ ولذلك عبر أو أتهن بماذا يقول يعني صار إيمان مجرد الزعم وقول إذ لو كان الإيمان خالط قلبه لما فر من ألم عذاب الناس إلى ألم عذاب الله تعالى قال وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة دنيا كلها ساعة إلى ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معهم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق من من النفاق حينئذ يكون قد خاف من هؤلاء خاف من هؤلاء كخوفه من الله لأنه جعل إذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهم فالآية مطابقة لي لأن الباب باب, باب الخوف إذا خاف من هؤلاء نعم خاف من هؤلاء فوقع فيما وقع فيه قال هنا فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي قال الشرعي لأن الآية قالت ماذا يقول اذا فرق بين الإيمان الشرعي وبين الإيمان الذي لا يكون شرعيا الإيمان الشرعي لابد من ماذا لابد من باطن وظاهر لابد من قول وعمل أما مجرد الزعم فلا يكفي ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح هذا مجمع عليه أن الإيمان لا يكون إلا بهذه الأركان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان محلو يجمع لا خلاف بين السنة والجماعة في ذلك من نازع وأخرج شيئا من هذه فهو, ماذا فهو مرجع مبتدع صح أو لا؟, لا نقول وقع خلاف ومسعنا أو, أو نقول مسرب يا خلاف قل لا لا نقول خلاف نقول هذا سنة هذا بدعه هذا حق وهذا هذا باطل قال إلا باعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح وفيه الخوف من مداهنة الخلق خوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمه الله ومطابقة الآية لترجم أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله من جملة الخوف من غير الله يعني تسكوت من أجل ماذا؟ من أجل أنك تواد هؤلاء حينيذن نكون من الخوف من غير الله تعالى. قال هنا وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وعن أبي سعيد هذا الحديث رواه أبو نعي في الحلية والبيهقي. علله بمحمد بن مروان السدي علله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف وفي التقديم متهم بالكذب وفيه ايضا عطيه العوفي أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال ضعفوه ضعفوه ضعيف ضعف يختلف عند الحديث بين التعبيرين ما الفرق الرجل والحديث كذلك احيانا يخل ضعفه أو احيانا يعبر بين مضاعف ها مضعف هذا حكايه خلاف ضعفوه هذا حكايه خلاف يعني لم يقطع انه ضعيف فليس حكما وانما هو نقل لقول اما ضعيف عين هذا حكم يعني حكم على الحديث بكونه ضعيفة او حكم على الرجل بكونه بكونه ضعيفة اما ضعفوه هذا نقل والنقل يختلف عن عن الحكم فرق بين التعبير لذلك احيانا يقول ماذا هذا الحديث مضاعف يقول ضعفه فلان لا أخطأ في النقل إذا رأيت مضاعف لا تقول ضعفه فلان لا وإنما تقول نقل تضعيفه نقل تضعيفه أما مضاعف وتقول ضعفه ضعف فلان هذا غلط ليس بالصوابين قال هنا وقال ضعفوه وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط والحديث اسناده ضعيف سناده ضعيف قطع لكن معناه صحيح كل مساءته معاني صحيحة ولذلك يذكره الإمام هنا رحمه الله تعالى من باب الاستئناس من باب الاستئناس ولا إشكال فيه ذلك قالوا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله إن من التبعيض من ضعف اليقين أن ترضي الناس إن إرضاء الناس من ضعف اليقين إذا أن ترضي أن ما دخلت عليه بتأويل مصدر اسم إن هنا جاءت اسم إن والخبر من ضعف اليقين جار مجرور متقدم فهو خبر أن ترضي الناس هذا اسم إن مؤخر خبر ومقدم جار مجرور تقديره إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين من ضعف يعني من ضعف الإيمان يقين أرد به ماذا الإيمان فارضاء الناس بسخط الله لا شك أنه ماذا علامة على ضعف اليقين على ضعف الإيمان إذن هذه صحيحه قال الضعف بالضم في لغة قريش ضعف وضعف وبالفتح في لغة تمين ضعف وضعف ضد القوة والصح ضده عبر بماذا بالضديه وهو معنى صحيح يسلكوا اللغه كثيرا كذلك هل الشرع ضد القوه والصحه فالمضموم مصدر ضعف ضعفا تقرب قربا ضعف والمفتوح من باب قتل قتل يقتل قتلا اذا ضعف قتل ضعف يضعف ضعفا صحيح قال واليقين ضد الشك كمال الإيمان كمال الايمان وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اليقين الإيمان كله يعني كمال الإيمان اليقين الإيمان كله فمن ضعف اليقين أي من ضعف الإيمان قال والصبر نصف الإيمان رواه الطبراني بسند صحيح عن المسعود. وعلق البخاري قوله اليقين الإيمان كله علقه البخاري اليقين الإيمان كله قال وروي عنه مرفوعا ولا يثبت يعني هذا اللفظ عن المسعود رؤية موقوفا وهو الثابت ورؤية مرفوعا لكنه لا لا يصح ويدخل فيه في ماذا في اليقين يدخل فيه تحقيق الإيمان بالقدر السابق القدر السابق لأن الإيمان يشمل ماذا الإيمان بالله تعالى الإيمان بالربوبية الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالألوهية لذلك يشتمل على أربعة كان أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالله هذا أربعة وبعض يزيد خامسا الإيمان بالذات لكن لا حاجة إليه لماذا لأنه داخل فيه في الربوبية ولا أحد يمكن وجود الرب جل وعلا إذا إيمان ب بالربوبية والألوهية والأسماء والصفة يكفي هذا والإيمان بالقدر أين يدخل الربوبية نعم قال, قال يدخل فيه تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في ابن عباس المرفوع رضي الله تعالى عنه فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين ففعل فإن لم تستطع فإن في الصبر ما تكره خيرا كثيرا إذا استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين ففعل أراد بي ما يتعلق به بالقدر يعني أراد باليقين هنا الإيمان بالقضاء والقدر ولذلك قال إن استطعت أن تعمل بالرضا إذا لابد من الرضا بماذا بما قدره الله تعالى فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وفي روايه فيها ضعف يا رسول الله كيف أصنع باليقين قال أن تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك ما همزه محذوفه وما اخطاك لم يكن ليصيبك فمن ضعفه يعني اليقين ان ترضي الناس بسخط الله ان تؤثر رضاهم على رضا الله يعني تقدم رضا الناس على رضا الله تعالى فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاه من أجل ماذا أن يرضوا عنك فلولا ضعف اليقين لما فعل ذلك لولا أن اليقين الإيمان ضعيف لما قدم ماذا طاعه الناس على طاعة الناس ولا رضا الناس على رضا الله تعالى وذلك لأنه لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنع من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط, سخط خالقه وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك يدخل في نوع من الشرك اما اكبر واما اصغر واما خفيا لانه اثر رضا المخلوق على رضا الخالق وتقرب اليه بما يسقط الله ومن قوي ايمانه اثر رضا الله اثر رضا الخالق على رضا المخلوق فحصل له رضا الله تعالى ورضا الخلق رضا يعني أرض الله تعالى في الله تعالى عنه الخبق هذا المراد ليس المراد ان يشرك بين بين النوعين الله تعالى وعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه